ناید این ماشا کاده بود درسالین جنرانی و این ماشا کاده بود اما حسین میکن یچ راک کماشو در اداخت اداخت اداخت و این این این منطقه از ماشا کارین سیخان اول اولو نشد ماشا کاده در دا ترکیه آورد در فیره گانیش امید ترکیه آورد و این تخزیل جمع المطارس لهذه الحرقين بين مدهما ومدهما بين التوح مدهما وهو مكاعد النبش وبين التوح التبونا ما شهر محلو بريم هذا صالح سيخل نحن سيغلت في الزخار سبواتين لا يتحدث عن سيخل وفعل إلا على الزخار التوح لا يتحدث عن الهتويا ونصالح لا ينفعل ذلك Survey ، لا يمكن أن يجرب أسرع earlier ماذا أنه � Themard ثم يمكن تواصل الأربيان ولم حجوب اصحاد estaban واحد بين يأكيد أسعاد الحريات يصُ corried右 لا يبقى الدعم و كما Swarooárias وح hopscola מה שאם כן השכל מנתח כל דבר לעמיתו. כהן הוא יאמר שכל הבסיס הזה של יותר רבו של המותגלמים, כל מה שכמובן למדנו, כל זה בו כדי שיוכלו לבסס את חידושו של העולם, فعلوها سلام حتى سبعها إذاً كل ما شاء الدميون يخلّ للمثث أن تأسران أفشاري ذوي فعلوها سكالة وكنها بعودة جميلة شلوها لا لحنهم لا بكلوث يرؤو لا بكلوث ينصيرون أثناء البنائي هؤلاء ففيشهم ينحو هذا يشلوها مطالع مطارا ، نعلا ، سترسم لها جيح لها ، يحضروا شيئاً لها هذه أخلاقية حزت ، لدينا العصمان سميبنيه علامه بصوره كذول وإن تمر ، سأحوش ما فيها سأتدوره لفق ، سأحوش إن قائم كيف سيغال في نوعات ، بحضمها حراماً سلاحاً وهم يبيوها طوحات ، سأحوش إن قائم إنهم أمرهم لنا لكل همطورة سلها أعراض نحن نحن نحن نحن نبني العلم ونحن نقول هكذا أخافحوا حدوشا سل العلم هكذا أخافحوا مسيحه هكذا أخافحوا حسابات سلهاك ورس بارك وبرعه قيومة سل العلم فقط على يده المكراري لا كفى أن نظر لنا أنهم يسروا عالم دمياني عزياضي دمريحة ولدوارين بابلي لا بكالوت يسروا وثانوح الثلالو اللحظ أنهم يسروا عالم دمياني العورة دعاتهم معين بما أمر ذلك أنه لا يكون أننا قادنا من يمكنناك العمل�� المعادقة كان الك Romevn ولكن كان معجز ذلك إن كنت تت شغيره للإعيال بداخل بالإعيال بالإعامTER فهو شمال ذا براكي بعدها معاين وما أمر ذا إما التومي ميش يوضع عدنا فش وطا حضا ونزبار لكل دوار كثير من المصيب هره كبر يوضع تهدام موصولي لرب عليها حين وبعال حيها الشالم كله كلا ما رشيش للم هره مصيب في الدميان أسأل الله بارو تسال الله ربهم بيث يوجد konkursة wgf ويوجدها الصالح المجال يسمى rating منذ باستخ demais تتقليل أسرف كان هذا لديه لا attие هي تsoldر تشخيطات الكثير a drum وشأن فعلت الدنيا فعلت السيخل إلا هفكار فإذا لم يكن السيخل من تيح المصيود ومفديل بينها إفشاري لن يمنع ولكن عندما يكون لها الكيب من المعشى الشلح وإلا هم وحاشر يجب دنيا نباح لها وشاء مش انفعل لها تم ينفعل لها السيخة الالهيكة وهو شاء السيخة المباركة ومرحباً حلقها ومفشيداً ومسكيلاً كبئاً مطاداً وسببادياً ولكن بطوي هذا مفشيداً ومسكيلاً يشلع ينبذرها رمضاً على ذلك المشنى سكواراً منهار وطاعاً هم انبينا اندعاد ومن اندعاد انبينا ומסיר מן הטובר הוא אחוד עמיונים רבים מאד. שיונים עש על הסוד העשייל, כשיוני שנה בני עודם עש על הטמיון במוסיות. ובשכל ייפוכנו עמיון הכלולי מן העמיון הפרעודי. ולא תתאשר הוכחו מן ההוכחו כי אם בכלולי. ובשכל על העמידים הללו, לבוא אלו הורי منها مش عامكل لمد منها كل على فراض لا النقل هو السفعل يوضعح النوع أص من عنري وأ الدبي فألا بأما منها فأل غ في كها الدبي المسييبكيها فرراض لل القاض بخود كفيش السغوهعشي او الله فراض شرك الدبارم فر بالصوج وزز وف يةلي صغ كما ضش وس ش كان فعل وخ ص وهذا هو نقرأها مصارك كذب نحن الآخرين مشاعرنا مقادر بخير اكشيشي على أفاق المصاري الدمياني تم كانوا ممشي في أفاق المصاري بعد ذلك لشمنة تلوكي اذكروا مدامة آنية قصفة أول لا يوجد شيئا أن تأمشون مصير كذب عندما يمثل السمال الذين يجب المستحيل في هذا المستق background هذا أن تجعل الإعجاب من تقليد هارحيته بالطبع أط быстрه لماذا تشعر الماضي في الرحول لماذا يوجد الحين من المعلومات بالتي Thau Ж tumors يُقتد عليها مدر إما أخير повhu تأكيد הוא כבר יחוש בו, אתה תהיה לו, שתסר לו את הרמת הנטל הזו, הוא יהיה כאב, והוא יברח ממנו. אפילו אם תורים نشنت ع مأ حصصين شبيخ بين أبيت عنششش ضش مش على عنافرصل ف شطيع كمالكطلة نشلكصف كذا مشبي أنت عميز فيdfлоى <تصفيق> ، واتحسسه خودні هم اعتckoية томائشٌ وصله على مدفعية deixar pits בין הדמיון ובין המסיאות, ויש מקרים שהדמיון לא יכול לאוהבים כלל את העניין מסויון, אבל השכל מחייב אותו והמסיאות מחייבת אותו, ויש להפך. דע שיש שום דברים אם ילחון אוהב בדמיונו, לא יסתיירו לו קלות, אלא ימסור כי דמיון נמנוח كم نعطي حبروك شنها قابل ونذأ شربها قابل مصيود أفضل أشهد دمويا عن ابنه ويشنها بمصيود وهو شئين تذماء كدور جادل دائزا جادل شترزا عافلو تذماء كشعور كدور الجلجل المديك ولا ملوك مصامين شاهات المنين مدهارين أفضل مصيود الشمائي وراصل هم كلام بدخل جلجل هكالالي يشتل جلجل هم مكيبه وكفل وهو هميني يعتقل تنوعي همين ومن منو نحن نصر لانو ها أهل و ها أهل <تصفيق> وامتدمه بألخصو نوعيبه لتمركيزه ماذا؟ وغمتدمه بألخصو نوعيبه لتمركيزه وخينتدمه شنبني أغم عملي אאו תסווהו אלכסו. עשתיה הנו חד רגליהם, על גב יושר של אור אלכסו. ויהו אלכסו משניהו אנשים, בגב איחוד יהושר. הרי לא יפוסן, שיהו אלכסו מגביל לו אירוג, או בלתי מגביל כלומר, אס אופן ודורם, ומעלו ומותו. אם אור יום יפלו שני כיוון שהם سوفر و دورهم ، ذا عمي بكتو مصدزة ، وذا عمي بكتو مصدزة همذنما مخلق وأحلق شايفلو شميهم وإن لا إياه مقبيل ، إلا أحدهم على الله وإحضهم أكثر وإن لا إياه مقبيل ، إلا أحدهم هم هو تخفر ويعمد هو أحد كيف يسيغ الدبياء ، أخبروا أحد كي هو أورس كدوري ، وشيش منها يشوف وكذلك يقول أنه يشوف وشيش منه يشوف على شميع قصوية على قصو وكل آدم من شخنها القصوات رشا كلافها الشمائي ورغلهم كناغت رغلها الشني هم مكبين لقاء على قصو وإن شرش يفعل أحد مهم كلال ولا يستيق كإن أحد مهم لمعلومة وهشني لمطا إلا تلاحظ مهم لمعلومة وهشني لمطا بأطبيع حسيل الشني وكأنه مستمر المخلوضة سوف أحبه من مهندس أيواني أفولونيوس ميكرادا ومعامل الثاني سنوتي يصيئت سنة قوين فعندما نقول هذا هربية دونوا المفرشون من أفولونيوس يصيق الشنة قويه مبغيش المصاهم مرحب مسيام وكل سمت آراخي مقمعه دفعهم مرحب وقرر مقارن الاشياء وقرر مقارن الاشياء وقبله يماشا قوله لاسف حلق سياروزه الشن مقارن الاشياء واشياء انا نواشار وقال بيزا سلطة الدوري مقارن الاشياء اه سلطة الدور نحن نبري مقارن الاشياء ونحن نبع التطور سيانه ونحن بناء هذا فهذا تعبوله من البصيانه وإبشر سيد فغشو كله وقفلوه إما شخوله لسر وحضر بشكل سنفرحه ومذكره ذلك وذلك لا يتوقن سيده ما ولا يكون اسفراته تبليون كله وإذا كنت نقوم بشكل سنفره لسر ويسروا حلق من مفرشه فهو احد يسر واحد شهن يعرضون فمشن الباهر شهر شلو نطريد عظمينو بصيوره انه هو خوح مصيروت ما شلو يدومه كل ما شهن مطردينو فار هو لما شهد هم مبتلمين بكل محجره هم كل اخوه اخر الدميان الجمع ودنو لإبشاري كل ما شهننو إبشاري أخذي شهو عضو عز بارك لفادنو بمال يبقينو آدم بينها نمنعه بينها إبشاره إنه هو خح مصيقه ما شاء الله يدماه ولا يستغيه هو الدميان إلا نمنعه أصلاً أصلاً أصلاً الدميان وخينه خح منهعت ما شام حيه الدميان في الدميان وهو شهاشم يفعلاجه أو كاوعبجو لأن الدميان لا يقل لكما أصلاً أصلاً قل أصلاً أصلاً أصلاً ما هو حوشي مسلحي له حوشي أنه مسلحي له له جوف وفوح بجوف لا يوجد شيئاً مصيراً لديهم كيف جوف ودور بجوف هنا نتفعه شيئاً دور شيئاً دور أحياناً شبان الحناحيوبي وعشرية طاحت ومنع وإنهوه وإن الدمية فرمو فالماعير على البركة الشركات ما حد ما نساء 한국 قد دفتهم هذا يحتجنانا بعكوب حديث wolf i في غراء الحقيقة اللهم كثيرا نبحان الحجري وعا Fragen ونمنع وشيقي نفسي وشيقي question وخمر طيب כלום מהרעים עושקו לאחר הדמיון. ואל תחשבו כי המות כלומים לא העלו על ליפום מאומו מכל דם. אלו העלו הוא במצטרון על ליפום ויודעים עליו. וגורעים כל מה שנגמר והוא נמנוח כגון היות השם שהוא אשעורו ודמיון. ורצות בפירוש כי האשעורו כל דבר. ולהיקו כוסגו כל התשע כדי לאמא דבורם עזר הפדומו העשירי לזו. הפדומו העשירי היא מה שהאומר מופון, האי איך להניח, איך אפשר להניח שקורא לתוכן, אם באירוע מהקדומה. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله نبتو כאלו דו, משהו פועל בועלו, משהו ברז, לא ברז, אלא פועל בועלו, כביב השם אומרים. גם היה צוחנות, גם היה צוחנות, זה יהיה חסו אליו כלפי השם? לא, לא, לא, היה צוחנות, לא שם כלפי לא, לא, לא. نحن رعا farim untuk الا интернет ، لا تدرينا الى MICHAEL MRACOU صدح الله ، ،JUY desse Pur자�MLU teachers どもentre us opportunities hanya 8 üppść .JU when she call g- framework .他's the artist province B BR Matki training والحصميظ الج المسيين شيء ماص حماري منيظمقال كل كل قالشين في ال تبرعة كما الظيمسا ش مع موع ة ان أظم. فإن هؤلاء رؤية في حيات البعض يجب أن يحكو شيئا فإن هذه الكنيسة ما يحصل من الشرين تامين ومعيّل في العبادات المحضر فإن ذا منها النمنا فإن كل إفشاري ما تواعينا وإن أنه رئيما ذات فإن فإن شهد قدس باره وإن اغباره فإن شاء الله يعزه فإن كل إفشاري وكأننا نحن أمرين تكتبات ذ useود شرطا تحاولون أخرى وتخرجوا عروفات بشراء يشدون سرخ البلد يسعد أيها الرائعة والإطلاق أن نقول عندما يモّلون لا يستطيع المشاحمات تحمل يتي除 ي linguistic وفشاعته مكسعه له حتى يصير مسيحون ولمسيحون كذلك ما سألنا أيضا على هاري حلم وعلى حمه وغدامه يقولون الحوشين مخذبين الحوشين إنهم رؤين لكنا ويبقوا هفاحد لدنيهم فهذا فإنسى هارمهم يبحث عن طول النوح بههم إنهم مؤمن ويثير له فيه بإذن مشكلت شلب عليها كنا آه... وهي هاي التخانون كذي لأمد وغن أهدامه وعصيري في الزهو وهي هاي التخانون كل ما شرسو شا... شيء التخان من الدواري من مدومي وإخب شرعات جي... تركيين مع التخانون كيم على يدي عصابي اه... اه... اه... اه... من إفرادي وإخب التخان كيم على, البريق... على يدي بريئة همي كريم على درخ هردوفا محمد أحيبو فو عصامين وشويون هم نقريين بم نقريون إلا شبه شبه كل نقرأ هو ميصبوب عصام ليضح عمر مسيح كما شبه عرنو إثبانين عد إثبانين نواته لنو نرمي كشا يدحل نقرأتها أفير غزا شا هات ها مبتل بمالا الوسطن شعبي هل يطفين لتائر بميان حيالون كذا سلو طف ولم يمكن أن يكون هناك عيون معمي هم لا يمكنهم مخلص من الكيام دبارين بأمد حكرانيين جسدين جم بأمون غيره وغم بأمون أدام ونحن شاوين بأدام أربعة تريشات لكنهم سرقوا لفأرمش كميشة أرمش إذبانين نواتهم معايين وراء ايخ شايت فتايا دارك عيون عمر وهو شائل صيوري مسيامي دعنوها حال شائل صيوري مسيخلي و اخر يومار شائل صيوري دياني وانو راسم لمسا داوار شائل يبارد لانو همسكالي من هم مدومين يبارد يبقيم و يبدير بينهم وانو يومار حتى نصاف لأن هذه المصيحات عادية لا يوجد أمام وفيها نبحان حيوبي وأسالي الطاقل ونحن نملك يمر لإشهدات وعلى الكوكوه والكوه كذا المصيحات لا تدعين لا تدعين مصيحاتهم لا تدعين مصيحاتهم أنهم لا تدعين كذا المصيحات لا تدعين أني شهين عسيد برغصان لا شيء حيوبي لا تدعين وإن عسيد بأفنزة יתוכן שתעוזה ואילתו, אלא אם כן יחליט הסיור הספרי שלא יתוכן נאבך לעכבי שנדמה לך. ועניין ההיתוכנות הזו, כי יש ליבו דבורים כשמו הם תחמו במה המוזה, אני ציינתי את מגומתיה, לגמרי בחלק ע"ד, בפרק הבא ד"ח חמישית, ובחלק ב' קרובים תתבום י"ט תווי יעודה, חלק ב' הורמו מייחד פרק מיוחד למינו ואין הוא דובר שיש למהר לפחות אותו בגלו כלומר ההיתוכנות הוא לא שולל אבל לא בדרך שהם מאמרים כי אסלום ההיתוכנות היא רחובו מאד בכלל מבנה היגום אסלום אסלנו ההיתוכנות היא מסומסמת מאד בכלל מבנה היגום אסלנו لقد قمت بإمكانه في قناة الغربة ومشهورة سيوتا فيس أغفاها نحا أيسا دي سلقه كبيشة كبشاء بشاء بشاء لتطور علي رياليسكو شلق أمر وصورا هذا ما حدل له إبحيلوا بالطباعي وحافظوا قاشد وصورا ولغشوا صورا وفسيكومان نحسوا حمر وصورا شاح الكوللي ششصور زية هاهاها السري ش ما منشي نح نا معين يطيع الجة نح مجلي ما, ما م... الجوا אין הכל יכול להופיע חדא חידוש. הטבע עזה, מאיפה הטבע יכול להופיע שהאוהלו מחידוש. אם יש טבע קבוע לאלו, יש חומר בסורו קבועי. אל זוהי טעונותו של אללה אריסטו, להביא שיטתו על אוהלו בזר. שיטתו רבו. لتلك تترجمة على تريك الحيوم مسؤول على التحق папت dominate هذه المهمة فقد استفاجتها acceptable了 قد تترجمة لست تعملي اسألة للبصور الضباك المحسن بأن هذا الرحيم المؤدي إلى المرحيم في ذ confiance لكننا يُتي тут وهذا هذا ما يُحدث هم قد revocats نطعوه للحيوم أولا كما نتضujin لأولد Source ، الأول لا شرفت ranchounced nelف í e naj once لدينا وقعوا قناة esse Assad وهي الأهم هو لا يست perlu受بزت olacak זה מה שהאורי מומו אומר, עיון עומק הביא אותם לידי פה, לא בקלות דמיינו לו. הקדומו האחד עשרה, גם זו שיש בו מחלוקת עצומות בין הפילוסופים השונים, גם בין שוללי של הקדמות, והיא עצומים מסיעותיים במסיעות יחד, שאין לו המשך, אלה אטורון شیعه افشا که کل دوار گشت جا بود اولا هایم هایم ها از درخ عقیفا شزبا با این که خودشا لزا هایم هایم مخخش نید عصامی للاسر این اینو مخخش آره ما میادونم بزرگ درسید و با کمشه آماریم ביישוב הדעת, לא בקלמילות הלכה עזה. יש חלוקו uh, עצרנו. יש דבורים שההיא שה, תוכנות, מבחינת ההיא תוכנות, אי אפשרי. אבל יש דבורים שהדבור בלתי אפשרי. Uh, uh, uh, מה שאין כן עץ על המותקלמי. עוגרו את כל השאלה הזו בכלל. מפרש עצום جمع الزمان جمع التنوعان هي محبرة من حلقيدين وهي حلقيدين بلدي متحلقين إما حلقيدين بلدي متحلقين هم مصوريين يحد مخضروها حتى مصوري يحد دماغش إن لأسف مخخش ذهي الدماغ العربان كمعاد هذه الأمر شليشة ربع مننا أنا مكيبين ماذا والشعر أنا داعي ونحن مكيبين ماذا لا بكلود ایلو بخور بگراش این امران که مسیود دارد شئن لازد با دلالکول افان عالکول افان کما ندارم با بشته ها افساریه امیستون دارم بزر بهری خود ربا او با اول دارد شکبره خاکی نمنعه مسیود جادل شئن لازد با مسیود جادلیم الشيء سوف للمسفارة و أفعال بشكل أعظمهم يشترف لغوله و مثل هذه الشيء الشيء هو إلا الشيء لهم له سوف مصير يحف الزمان و خير مصير إلا الشيء لهم له سوف ماضي كلا مر الشيء هو دوبر إلا لدوبر والأفاة هو دوبر إلا أحارت ولا إلا إلا, إلا وفق الظليس فهم تبعاوا مستشعرات ثوارات. قفل gangs من تングباه. و نبادل загعلك المبنز يدعي س PET تكون حماوات منها هي 18 المعالات الملاثين Bienvenل التيتظرها براء شكابها ولا السمعbi لكن overwhelming the work we do الملاخين هم بما هم نبدالين شعر مموسياسورين نبدالين هايضهم بشل هايضهم جوهين وهجوه يش له ممتين يش له جموله نستيب جموله بها شيني كسالهم مبشرة ملاخين هم بشل هايضهم نبدالين تن جوه هايضهم بشل هايض سه السبب هذا الشلطة וּזוֹקו קוראים בּּמֶה אֶא אֶא נִפְדוּלִי. וְשָׁל הַיֹת זַׁסִ לְפֹרֹתוּשֶׁל לְאִסַׁוּשֶׁוֹׁוֹּשְׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁוֹׁו� أنظر بالحد في الشرس لم نرى كلمته ف هؤلاء بلدي إذشارة لكي في الشراء العصاويماً الشرس هل هؤلاء بلديهم متعلقي Hence after we have heard As the��� into God Because They will receive an individual In some way Because they will not say to them And if they decided يش يظهر حلقيق وفعض حلقيق يش من منه ما شاهو قحبا مصيئوت كما شاهو قحب حلقة فعاصم عبدالي سوف بكوة وحلقة الزمان عبدالي سوف ويش شب مقمعيو وهو مصيئوت ما شئن لسوف بزاع حرزاق وزاع النقرى ما شئن لسوف بنقرى وهو شئيه مصير دوبر أحد أحد و ها هو أحد أحد أحد أحد أحد أحد الشديشي و كخ عد الأسر بزافوها و عيونه الكوش أماء وميسا تعانش كوانها فيها على قدوه تعالى لكوانته الأرسطو أمام في الزمان إم الأسر وكي أعتنوها سببويت إنوا لها دعاء الأسر كخوا أمام كخي داد أمام ومتطف كخ من عم المعام الذي هو لا ي Having تنوżenie شئ لدي شئ Android ال暴ي لم يجب comentبçi عم شئ ج علىس أ ممسقال أ مجارة وق السراعةنو بذا هو عونشاء وش الطنش كبرها في ي الج الضعالة ثم الزمن ون ح لو بك بطول الذيش الزمان كل فيط شاء شص نصائم عمل לנוסף זה דאבר מוחוז, דאבר בובל, אבל הזמון כל מה שנולד, כל מה שבו עוד דקה, שני או שלישי, עשירי, כבר כל אובלו הראשונה. ואין חול עולו בכוך ביטול, לפי שהזמון כל שנמצא ממנו חלק, נעדור לכל נוחלת אחת. וכוך הרדופן המגריד, בזל דוד של ימוש בהרחובות. هذا هو مجرم لبعته على حمد عن بليسة ومجرم كان هو متابعة على صورة ومتابعة على مجرم فهو ميصافين فهو حديدين شكلهم شاوي وإن لها حلوة في الطول من فنشأن كلهم مصيرين لحده لبعته على حمد ودابة له فحشو لمنع أولاً متكلمين ، أين هفدل الأبعثة ، بينما تحب أن يقوم بأسف مسيح وماصي شيئاً لا يزال ، كلاماً بيحد بينما تحب أن تشوف هذا الوقت سابرهم حلقاً بليسا ، أكبر أصلاً مخفص أن تشوف هذا الوقت بحبار حلقية ، وحلقية جميعاً تحلقين وعلى أن تحلقين حلقية جميعاً ، تحرقهم مسيح واحد وقال طبعاً مسيح يحد ، مخفص شيئاً لا يزال وإن هفدل لبعتهم بالمصيح الدبار شئ انسف لمن هنا سنرى من أحد كإل له تامار إيشه هذا من مصيح أتامار من سؤول أكين من سؤول دبار بالمصيح الدبار شئ انسف لمن هنا وأبعد ريسا معدل ريسا ريسا كإل له تامار رؤوا بن عدام وي عدد بن إصحاب ويصحاب بن أبرام وقف عد بليسا كم زال لبعتهم بابل كما هو ريشان شيء موصوع بني أظام للاسف في أحد و أربعة أحل <سؤال> دمه لألو مما شل للاسف هم لضعتهم شوي وحلق ذاهو أحران شبوهم رسوهم لهم لكيما وكلامت لبعشو نملع بذارفك أبا آرنو لكي أظن ما أمر ذا دورانه صفا فرق بساطران شبعين واربع ויש מהם שעומר כזב סקול מעצמא, הוא מובן בעיון ראשון ואין צורך להופיע עליו. ואם הוא יאמר מה שביטולו בורו, שיהיו שאין להם סוף עדה רכה ארדומו. אף על פי שאם מוסי מהם עתו סוף, הרי בוא דבורו גם מודוע בעיון ראשון ואין צורך להרדומו אחר כאן הם سكرة لكل سنحن لا يتعله كما محصل على كله من خيار Обي بسجرة و الأطمتم إعجاب حا Actяти هي أن في ميسّلون ترفع في م besوم عدة سنحن لا يوجد كنا نسمون على كلها تحديثكم على الباب حالان <سؤال> ندم الأدوام هناك في العدل والشotte لكن فيها مفتحه حößAre Rare فنسبه لي فضلك ستكون أعزحج الملس كنت فعدت وعوود بالشدة قالت لا بدون فؤال الح Liberty Gloria قمت춰 بها يثله قالوا الصور الصور كما تكون الصور موhov gjorde لراه من لك و لحبت لخواه ادامه شلو که هیچه ها ادامه شدم عشره امره که لا تامین مرئیم حوشی مطنقه و هایی که هم متکلمین فکر بود به هستاقت حوشی میشنه سوالی و احاد شیشت نعلمیم هم لدبره هم هر بیر من مو حاشه هم این محمد تکوت جوب هدامه همیستا تبیشه امریم با عظمت باده شئن آنو رئیم ها محمد تكوته وخوانا متحييب مكوخ كماشا بأمنا ومحمد ريحوكم من هم السغلوهم كماشا اين آدم رأى ولا شماع ولا مريع في مرحب مصفر فرصوه وخماشا اين هم السغب تنوعاً الشماعي انه يدعين شهر كلنا اول اين انه رأى انشون دورنا بسعادته مستكهلته מסתכל על התול עומק. אלו הטוב מתוך התעתבות, שעיום התורה עד התוכו בזעקון, ומכל התורה עדו בגלבת התוכו באחר, הטוב מלומן שיש תנוע. ועשנה שני שהם לדבריהם טועים במסוריהם, כמה שווה אדונת הטוב ורד שודל, אם הוא לא רוחק ממנו. و یه رآه فکادان جادل امهایه بمعیم و یه رآه فعال بومیاشر امهایه مکساده بمعیم و مکساده بمعیم و خیل حالا هی رآه رآه فالدوانیم صحوبی و عشر شای با لشان مراه ادما طعمت فالدوانیمتوگیم ماری و منیم هربی دوانیم من هست و غزه امرو قل بيك أخي ، أين يسمح عليهم ، فإن لا يشعروا شيء أم كذلك أحد أفهم يصدف أخير وقال ألف أحساب لأنهم نأبقوا هم متكلمين على الأقدام هذا كذلك حشبهم رفاع أخراني مللوا لأنهم لا يشعروا قدمهم لقيمة الحلقية أين لا صارت أهلا ، فإنهم كل ما يشعروا من تدريهم أخريحي وإن لم يشعروا الأقدام أحد أقدام أحد منهم בו גלות כל המטרה, בסוף התורה, שכל האקדומות משלימות זו-זו. אי אפשר לדו-להתקיים, אי אפשר לרכוחו להתקיים באחד מאז, אלא אם כן באו ומשלימו אתו השני. אבל הקדומות זהו אחרונו הרי אחרי חברות, לביא שהאונו הוסרנו בחושנו. אה? שאם הוסרנו בחושנו. كواريم السفري مثل ما شاهدني عو إنه خلصة بكلل هرى الكشكة ويكشلوا على رحاين نعم هرمم يذكركم نعم هرين وهو خاحت لبارشاد دمو شعاعب السخلي هراء الله نتمنى لهم شذي سأخذ كغل ما شاد طاعنوا بالتنوعها رسوله شميش تلوه بالتنوعات اخي فارد بطاري حاين بعيد السبوب وخطعاناتهم كهاللوبن ببغد الزع است بعد مھاسه یعنید ۶صبح اطالع ہے خلوز شفت وشفت و ع груب Barb Yup USP ، نازم از ال لمس gusto اشрашکل شفت جزء من ند Lumerton دلو هرا افتاج حراسی حراسی מכره ما شطاها <تصفيق> نبتعط وخطارك وطارحها بعيد السبوب وخطعنا أضهم كي لا بنفاق الزانع درعته وهلا بنحي ودفارهم إلا هيا بخنرعه ودفارهم ربهم متحيبين من مصيئة أحلى لارك كلهم مخيش أضمهم وفيها تشوف الخلزة ألا تشوف أضهم <مؤسس> <تكلم> شهود ورهن أعلم منها حوش وما شائف شال الله واشي باكه وبدوارهم عادهم باهم شزا تعيه من كلل تعيه في حوش وفر يضعتها شقال إلا أشكاق كذومات شهيون حالة الصبصة تهنيون أيامنا كم الترجم اللازون صبصتي نحفقا لملهيم الله إيضا رب الله يوانيك ونحفقا لمله حرابين شبوبانا השור, אדום בלי עולם, שיש בכל זאת להשאיר על אף אחד אחרים בנאומי המרפחות והשמורותיהם, נגרעים סוף סדניות. באדום הזמלי ראו, יש בטח פילוסוף, פילוסוף, סופרסטר. הפילוסוף זה אוהד חכמו, רודף חכמו, והוא מלמד חכמו. یه این هربه من دیالوگیم شنو ناغد ها سوبستیم علالو شکل که را دامیی امانو دن اوم لحسبیل چند دوار شه اینو نخن دواری مروخی، دو دواری، بسیوری، باید غامر، مکل عبر از شمای آنید میلا شو شمای دواری مخنی أمين مريعا فيكا وقد أخذ باب عمليتها <سؤال> سبستيبه من الله يواني وراء ظمري حكمه سألنا خد عيقارا لسهم لما دمتها يوبيا وميقادا شايت أمانو بذرة النؤمها الطفاها أروخي وميراد علي خدام تأهيد عوء الشيو هذا الشامعين كإنه هم أمرين دوري حكمه طفل دبرشتوكرافيا وعنص الدوري هم إنا ميلا دبو مساغين ودبعي مساغين لالا بسي الله م منقل مع خهم يمر هي محكيبي م ض قدم كان س بح يتراافلا ب من بسي مع عنته جر بصفاء في أماشا أماش الزمنطذا لخ الأمانها فرب مح الصصة ش من ص ص كل من العراي كما شز في الج المصف القض الطبريد الأضم شعا مشي ماذاعوج وصففر كل شك حرش الجضد إلا أبع الخيا بظ أبع شة شة الط الج وشن زبوج ل فحظاً؟ אבל לא כדי החושד החומשי, לא מתוך החושד החומשי, אלא מתוך הקורת המוסריות, כפי שהאורמות גרע, אלים מדונו המדועים, האפשרותיים לאמת ולא ללכת אחרי הדמיון, ולא ללכת אחרי האתוכנות הדמיונית. אבל לא הוכיח שם את המוסר של הרמב"ם לא הוכיח שם, הוא אמר ששתים עשרה שבעים ולא הכל זאת, הפעולת להפך, אלו ש... שוב, החושים מראים אמה. כי מה אנחנו, מאיפה הם מוכיחים? הם מוכיחים דברים פשוטים של מה כל ההפכות, מה בניין שהחוש טוב, שעשומים גדולים במרחק רב, התורה וקודות. ‫שלא מפני שהחוש לא ידעו את החוש. ‫מפני שהאוויר, המרחק הזה, ‫הוא שמגדיר אותו. ‫כשהאתו תגדיר אותו, ‫לאט לאט תזגור, ‫אתו תגדיר אותו במטו האנכוני. ‫והכוח החולה הזל, ‫מה שהוא החולה, ‫הגר אותו. ‫אנחנו מדברים בעודו מבורי, ‫שהחוש הוא בורי. ‫מה שהוא שהחושים מבעיל, מות עוגו, כשהתו שמות חסר במים מהעגמימות, התו ראה את היוושר, העגמימות אינה ניכרת. זה שוב, התו יוסר את ההפעולה, לא שהחוש החום מבעיק. לא, אם אנחנו למשל מסתכלים על שוק חלק, הוא נראה חלק, אבל אם מסתכלים על ספציפית מבדלת, רואים שיש כמו שטעים, זה לא חלק. זה לא מפני שהחוש מבעל. יש שם מישוש, החוש יש לו ג'בול לראי איודה, יש דברים קטנטנים שאין בהכרחה לראי איתו, אבל לא שהוא מראה לך, הוא מראה לך את הטובר שלו כדישו, הוא כדישו עד שבו יכולת. כלומר הוא לא מראה לי את מהות הדבר, המילה היא לי למשל לדעת שאנחנו לוחמים, אולי אנחנו עכשיו אולי הכל לא, אוקיי, בוא השכל הוא משלים ומנתח את מה שהראו לך החולשי. אבל לא שאין בורות, כדי לנתח את האפשרי ואת הבלתי אפשרי. להוכיח את עדי חול שעכו מגיעי ומה שהתשאון ממה שהתורה. אבל לא לומר שכל מה שהתורה הוא ברור, מה שהתורה הוא נכון. הוא נכון שהוא חלוק, אבל הוא נכון שאול בשיאה. אף שכל נכון הוכיח לי דבר מסוים שזה מציאות ולא חלום. אולי למשל שאנחנו נמצאים פה ארכות חלוק. זה לא עניין של חלוק. זה דמיון. אתה רוצה להרכיב על הדמיון. אם נעים לזה אתה נראה שיש בחינות ומבחנים. בשכל נפור את כל דבר, הוא רואה שאין זה חלום, זה לא חוסי. סליחה אבל אפשר להסביר את זה בצורה פשוט, הוא הוא ידע שאנחנו נמצאים פה, תראה פשוט הוא פשוט לו שכל אחד יקום, יותר נוצרי, תראה, בן יוסעדיו, לא, תראה, את מה שאת אומרת, מה שאת אומרת, בן יוסעדיו אומר את זה, והקדומו שלו שלה אמרו את זה شبابяти أقام temps لا لا أصحEdu تسمح لكم جيدا كان يتخلى عالام عالام و calculated أفتري شذيني ففي ركزة في عفاق الأفن كالولي لأوليو فهم يتكلمون عن هيئة عيلة محتوش كي أصلاً ما هو عيلة محتوش لأخيح المصير هذا الشيء أنني صارغ لأحد شخص ما هو عيلة محتوش إذا كان عيلة محتوش يجب أن يكون محدش وهذا فلا صارغ لأخيح وهذا فلا صارغ لأخيح حسن صاف حتى ولكننا لا developer Quéil pat discourse واذا ل virtually seven ت mange ailments نحن honestly لهم أدفع فجعل الأحزارين لس mike وأحيث ساعت ц�� أو شبك ما هو المصرف بزایی کلمش آقا بیر آرمان و ادخالا نسیم آخواتی, آخواتی هم و فیرد زعبی آقا به آخام کل آلی را آیتا متکلمین علهایت و اعلام محدداشون و هل تبک شدیدی بسارت انتباری به اسبارتی هم و لبها اراغتی هم آقا به آقا بیر آقا بیر آرمان و در خیلمی دودا الگی و حدوش آقا بیر طلب مدارزش ندواری يشهدوش ويشهدو القدمون وعيرها على أقدامها أثر مشتمش بها في العلاثة حتى رغبتي الصوت وعطاء إمتقرات غرام واروخي وحبو ريها من مفرسامين لا يمكن أن يكون العنيون من صبع المعشى الطابين من الدواري إلا وما شلوم ذو العنيون ذا أولا يمكن أن يكون الدوارين بهرحظا ودبرها سبير عاليبين ونائبين فعامهم اثناء مروبا حريزا ومشكا ويبيعهم دوار بلوري وعامهم بإنحوم أسبارا منتق مطارا لها بهيلة الشامع والأفلية المعيّة وفين ثم صابح ببوريهم كفيلو فعينياني واناحت كشيات وثير وصام لفي دميانا ويثمت شلوية لمشاحت لك عليهم مروب دماء حتى رخانيشا دماء حونيان כי במחיתוש האחד אפשר ללמוד שהאוהלו במחיתוש. כדון שתומך הוא, כי הפרוד ראווה, שהויו טיפות, ואחתו עובר ממסוב למסוב, עד שהקריאה לשלי מודות. ובודל הוא, שיההו אשר שמנו עצמו והעבירה ממסוב למסוב. והלא יסב אין שום טבע יסבו אבו אלו. ولكن منحث يهم ما الشد기�ерх الرَمَ ذَاً هنال شكو دقائ diarr Yozad girl ولكن ماونا لكم بوظماب unterschied كيف يعلن بشراء دون شديدAc وقهبي ك الأزع وزولاض ش أنح زجوج لاظ م يش تطب عليه يشطيب بلىوكش الثمررا أشانز عض العرض يش طبع قووى شزبفرز أوس أي مزاء لا نص من من أس الز عز ذ عش مص من ضعثزاء يضحون الزعب الأحليم كيف كافتا من خلجها لكثم ما ملاق قدر سعين لإبسال بلد إله إمام ملاح لا لا ذا أحيانا حيانا ذا اتوانا على على التنوعات على الأشفاءات ترمي الشامعين ورمو مريدهما الملوي هايوريا العليا فالنهار יש כוח בו עולם ואתבורת תהובים מסויים. אבל לא שהחז"ל אומרים כאן אבל הוא לא מזול, אין נכון מזול. אלו הקדוש ברוך הוא וכבודו הוא עצמו על כל פרות הוא שמשנה אדוני רבא לרבא מציפו לעובד וכן עולם. و که خواهد دیم, خو دیم با تاگر هزه مزوله دیم و که خواهد دیم با ایلم بخلاله دیم همین خواهد دیمه که کل اکران بگران شدید امسال جوف مسئیان صارف لها حیله امکال جوف و اکران هزم با و نید امتلا هم و نید اشتر و نید اید ایدان ها ایساد ها دکلالی این درقشینی و نروعه כי דהו עושה פרות מן הפרות המתיילדים. יוכח, כי כל העולם כולו מחדש באו רדובות. כי ראו בן זע, לא היו. ואחר כך, היו. וכיוון שאינו אפשרי שיהיה, כי אם יהיה אדם עביב, הרי עביב מחדש. וכיוון שלא יהיה שיהיה עביב, כי אם יהיה שעק שרו. הרי גם ישעק מחדש. וכו כי משך זע וכבורים נרחו כי מוסירו את מה שאין לו סוף, על דרך או חגי <تصفيق> كما شكرا بأرنوبهم بأحد أسرهم هكذا وكما أنه سيئر درق ماسول هو يوحيد ريشان شأن له آب وهو آدم حيامي مشغل ومعنة هو آدم ذهب طبعا درق ماسول من العافل تتحييب الشئله وإذا العافل هو معنة هو وإنه هنا درق ماسول وإنه آدم له من المائم وإنه شئله وإذا المائم هو معنة هو וכה בהכרח לדבריהם, יא עזה נמשוך, חד בליסות, וזה בו ב. או יסתיים לנסיבות דבור מן העדר המוחות, וזהו הו אמר לדבריהם, תוך מה שהם אומרים. אנחנו עדיין לא מדברים עלינו, מדברים עליהם. הם רוצים להצביע לתוך, אטוט יא נעלוס לומר, תבור מפלוני ולמפלוני ולוני מפלוני ולוני עד שדות תג'יעה ללא و آدیا مبلاقا مصیبت عصمیم للاسه هست جمعا درقا عدیبا و ارداغا او دوار مخاش او دوار بابه ایلا سهتا مخراح لحجی علامه سه نهیان من احراده را مخلاق بسه بسه نعمه سهیم دارشون אז הוא דוחה את הקדמות, את ההוכחה של הקדמות, כלומר דוחה את הקדמות בדרכו שלו. זה נשמע גם באותה תקופת השיטה. נכון, נכון שהעולם הוא... עד לא מצומד בעולם הקדמה. ועכשיו העולם הוא הודח שמי כתוב חברינו בדרכו, ואני אינני הולך בעולם דרך. והכל איפו סגור השאלות, ואחר כך הוא منها من عدير منها عدير إلى أخرى عدير إنها إنها إزالة بريهم هو خوشا وحولا منصور أخرى عدير توموروها مخلط